We zagen كانت وذا. وإذ قتلتم نفسا قل نضرب ببعضها ZANG I'm uh -huh. Waarom mijn ik اذ vr ان die net te bouwen اسمعوا له لنا كره فنتبرا منهم كما تبرا منا oh je إليه تحشرون ومن الناس من يجيب كفول الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثنان فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشرين ثوب طغاه Zeg ik het Ola! Oh. وللمطلقات متهم بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين. قُل لَّنْ يَنفَعَكُمُ الْاَتِي ذِى لَعْنٍ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَلَعَنَهُ 119. <تصفيق> <تصفيق> إن الله لذو فضل الناس ولكن أكثر وَقَالَتْ في فِي الله لَنْ يُعَنَّنَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَيُضَارُ فَوْلًا اوضْعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ En dan Oh Waarom? Oh,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 وعلم أن الله مثل الذين ينفقون أنوالهم في سبيل الله كمثل حرفة أنبتت سرع سنة Yes, wow. I لفضيله الدكتور Oh! Oh, I love